إثنان، استمع إلى الجمل وأعدها وتأمل معانيها واحد، حدثت في اليابان كارثة التسنامي إثنان، حدثت في أندنوسيا كارثة انفجار البراكين ثلاثة، حدثت في تركيا كارثة الفيضانات أربعة، حدثت في إيران كارثة الزلزال خمسة حدثت في الولايات المتحدة كارثة العاصفة